مصطفى والآل مع صاحبه الزهري وبعد فهذا ما رواه معدل بروضته الفيحاء من طيب النشر بإسناده عن حفصين الحبر من تل على عاصم وهو المكن آبا بكر ففي الباد بالأجزاء ليس مخيارا لبسمالات بل للتبرك مستقري ومتاصلا والسطواما فاصل قصورا ولا ساكتا قبل الهمز من طرق القصر وما مادة للتعظيم منها و لم يجئ بها واجه وَلا ولا ظنات تسري وفي موضعي ألانا ذكرين مع الله أبدلها مع المادي ذل الوفري وأشميم بتأمنا ويلها فأدغي من مع ونخلكم ونخلقكم آتما ولا تزري وبرانا مراق ومرقادنا كذاله عوجا لا ساكت في الأربع الغري وعنه سقوط المد في عين وارد وتفخي مورا فرق لدى آيات البحر وآتاني نمل فاحذف اليا واقفا كذا الآل فاحذف من سلاسي لا بالدهر وبالسين لا بالصديق الأم هم المسيطيرون وبالوجهين في فرديه النكر وفي يابسط الأولى وفي الخلق بسطة ويا سين نون ضعف روم كذا أجري و... ولكن مع الإظهار صادم سيطير وفي بسطة سين كذا يابسط البكري وفتح لدا ضعف عن الف لي وارد وبالعكس عن زرعنا والكل عن عمري وأهدي صلاتي في الختام مسلما على خاتم الرسل الهدات إلى البر وآلن وصحب كل ما قال قائل لك الحمد يا مولايا في السر و